Thirty-tres. Thalâsatun wa thalâthun. Thalâsa wa thalâthun. de trens. Fi mahattat el qitar. Fi mahattat el qitar. Quan surt el pròxim tren cap a Berlín? متى يسافر القطار التالي إلى برلين متى يسافر القطار التالي إلى برلين Quand متى يسافر القطار التالي الى باريس متى يسافر القطار التالي الى باريس Quand متى يسافر القطار التالي لندن متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ أكي نورا سورت في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ أكي نورا في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوك هولم؟ أكين أرى صرت الترين كباء بودابست في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ بلدري أم بيليت برمدريد من فضلك تذكيرت سفر إلى مدريد من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. بولدريا اون بيليت من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. بولدريا اون من فضلك تذكرة سفر, سفر الى برن. من فضلك تذكرة سفر a Bern Quan arriba Viena el tren? Mt yasil al qitar ila Vienna. Mata yusil al qitar ila Quan arriba Moscú al tren? Mata yasil al qitar ila Moscú. Mata yasil al qitar ila Moscú? Quan arriba Amsterdam al tren? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ أوريدا كامبيار هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ سورت أل من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ كته كو هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ بولدريا اون بيليت دانا من فضلك تذكره الذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكره الذهاب فقط. إلى بروكسل. بوردريا اون بيليت د اناداي من فضلك تذكره ذهاب وعوده إلى كوبنهاغن. من فضلك تذكره ذهاب وعوده الى كوبنهاغن. كوان كوستا بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربه النوم؟